يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبَةً إِنَّ اللَّهَ لَا عَمَلَ الْكَافِرِينَ وَأَعْذَلَهُمْ سَعِيرَةً وَالَّذِينَ كِذَابٌ لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلبو جههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال ربنا سادتنا وكبرا لنا فأضلون السبيل ربنا آتِهم ضيعتين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة.